وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فلا تجعلوا لله أعداء وأتّم تعلمون وإلكم في رهيب مما نزلنا على عبدين فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله